يقول المؤلف رحمه الله تعالى وسننه يعني سنن الغسل الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيام والمولاة وإمرار اليد على الجسد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 ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن يعني يبدأ بالشق الأيمن والمولاة من السنن إنما المولاة كانت في الوضوء من الفرائض والعل في ذلك أن الوضوء مقطع إلى أربع أعضاء أما الغسل فهو عضو واحد هو الجسد جسد كله كالعضو الواحد والأدلة تدل على المولى في الوضوء ولم يدل دليل على المولى في الغسل معنى, معنى هذا هذا الحكم أن الإنسان لو, توضأ أو ترك لو اغتسل وترك جزءا من بدنه لم يصبه الماء فيجوز له أن يغسله في أي وقت شاء مثلا واحد اغتسل وبعد ما اغتسل نسى مثلا يغسل رأسه غسل بدنه كله ونسى يغسل رأسه ثم خرج من الخلاء وبعد وقت بيحط ايده على رأسه كده لاه ناشفه اكتشف أنه لم يغسل رأسه ماذا يفعل فقال له يذهب ويغسل رأسه فقط ولو مره وقتا طويلا لأن الموالاه ليست شرطا في الغسل إنما هي شرط في الوضوء فقط فالمولا شرط في الاشترط الدليل فقط ما فيش دليل اشترط المولا في الغسل والقياس فيه ممتنع, ممتنع يعني لا يقاص الغسل على الوضوء لأن الغسل عض واحد البدن كله عضو واحد إنما المولا في الوضوء أعضاء فيكون فيها المولا متتالية زي مثلا الصلاة المولا فيها موجودة ليه لأن كل كل ركعة منفصلة تليها ركعة أخرى فاشترت المولاء بين الركعات كذلك الوضوء عضو يغسل ووراه عضو آخر طب الغسل هو البدن كله عضو واحد من من من الرأس إلى القدم عضوا واحدا فمن أجل ذلك لم يشترت المولاء إنما قالوا هي من المستحبات أو ساعتين أو ثلاثة أو أيام مش مشكلة حتى لو فضل أيام يغسل رأسه فقط ويعيد الصلوات يعني فرضنا أن هو اكتشف أن رأسه مش مبلولة وبعد ثلاثة أيام ال أنا نسيت فعلا لأن أنا كان متأكد من ذلك مش وسواس. هيا غسل رأسه فقط ويؤعيد ثلاثة أيام من الصلاة لأن صلاه صل وهو جنوب. وامرار اليد على الجسد تبرض من المستحبات إنه يدلك البدن حتى يتأكد أن الماء وصل إلى كل جزء من البدن. إعادت غسل رجليه بمكان آخر دي بقى فيها نزاع هل هي سودنا ولا لا ورد الدليل بذلك وورد الدليل بذلك يعني ورد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحى فغسل يديه فغسل قدميه في مكان آخر وورد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدمه قدميه في أثناء الوضوء يعني هو بيتوضّع قبل الغسل وهو بيتوضّع قبل الغسل هل يغسل قدميه أم يؤخرهما هذا سنة وهذا سنة ورد به دليل ورد به دليل وبعض أهل العلم علل تأخير غسل قدميه صلى الله عليه وسلم أنه يحتاج إلى غسلهما في النهاية فلم يغسلهم في الأول لماذا؟ لأن الوضوء على الرمل أو الغسل على الرمل يصيب القدم بأذى لأن بلل القدم سيصيبه سيصيب الأرض فالتصق من طين الأرض في في القدم فاحتاجوا إلى غسلهما في مكان آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى يغسلها مرة أحد ماشي كده يعني مثلا لو أنت بتختسل على رمل وانت بتتوضح تغسل رجلك صح؟ مش هتحط رجلك تاني على الرمل المبلول وحتحتاج في النهاية برضو أنك تغسل قدمك عشان تزيل ما التسق بها من رمل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل القدم في نهاية الغسل حتى يغسلها مرة واحدة ده بعض تعديل بعض الفقهاء من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما المسألة دي متغداء من مسألة الوضوء إن لو الإنسان توضأ فكرنها في الوضوء في النية قال إن, هو ي... إن نوى رفع الحدث أو نوى وضوء مسنون أو نوى وضوء ما يشرع له الطهارة نوى بالوضوء ما يشرع له الطهارة كل ده يرفع الحدث كذلك هنا قال إن لو نوى غسل مسنون لو نوى غسل واجب يجزي أحدهم عن الآخر إن رفع الحدثين وأطلق الحدث الأكبر والأصغر لا يحتاج إلى وضوء وغير ذلك قال ابن عبد البر المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل يعني وإن كنتم جنبا فتطهروا يعني لو أن الآية قالت لو وإن كنتم جنبا فتطهروا دل على ذلك دل ذلك على أن الجنب لو اغتسل فقد أدى ما عليه الآية مرة تؤكد فلا يحتاج أن يتوضأ مرة أخرى يعني السؤال المشهور إن لو الواحد اغتسل هل يلزم الوضوء بعد الغسل؟ طب لو ما كانش يتوضأ قبل الغسل ينفع يصلي من غير ما يتوضأ بعد الغسل الغسل نفسه يرفع الحدث الأكبر والأصغر لأن الآية قال وإن كنتم قالت وإن كنتم جنوبا فتطهروا والتطهير هنا معناها ليه الغسل فإذا الغسل يجوز للإنسان أن يغ يصلي به دون رفع حدث أصغر وقال ابن عبد البر وهذا إجماع لا خلاف فيه إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم الوضوء قبله من باب المستحبات فقط أما لو اغتسل الإنسان فقد أدمى عليه ويج ويجوز له أن يصلي دون أن يتوضأ بعد الغسل حتى على غسل مسنون آه نعم لا لو, لو دي فيها خلاف يعني واحد اغتسل للجمعة وكان عليه جنابة وكالناوي ده غسل الجمعة يرتفي حدثه ولا لا ده في نزاع مشهور بين أهل العلم النزاع ده مبني على مسألة الوضوء واحد ناسي حدثه في الوضوء وبيجدد الوضوء يجزئه ولا لا يعني واحد أحدث وبعدين نسى أنه هو أحدث وفاكر أنه هو متوضع فهل أما أمه أم إيه أجدد الوضوء هو مش ناوي رفع الحدث هو نوى تجديد الوضوء يرفع حدثه أم لا الراجح أنه يرتفع حدثه في الوضوء ويرتفع حدثه في الغسل خلاص لأنه نوى ما يشرع له الطهارة ونية ما تشرع له الطهارة تجزئ عن رفع الحدث خلاص حتى لو تذكر بعد كده وارتفع حدثه لأنه نوى ما يشرع له الطهارة طيب ممكن نجمع الأسئلة عشان خطر الدرس تعرف الدرس ما بيكفيش المنهج يعني فلو الإخوة جمعت الأسئلة ونقرأها إن شاء الله وإحنا ماشيين كده لو فيها أسئلة مرت هنمشي عليها إن شاء الله يسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي المد المد هتجيب كف مية كده يبقى ده اسمه مد تم لقيدك حفنة كده مية كده اسمه مد هو بيقول رطل وثلث بالعراقي آه الرطل العراقي تقريبا تسعين مثقال ده الرطل العراقي المثقال أربعة وربع جرام لو أنت تربطون في بعض حيديك المد ده خمسمية أربعة واربعين جرام ماشي مد النبوي خمسمية أربعة واربعين جرام يعني نص لتر تقريبا فهو هنا بيقول يسن الوضوء بمد يعني نص لتر ده لو استطاع يعني يكون بيت في سؤال غسل التبرد يغني عن غسل عن الوضوء لا غسل التبرد لا يغني لأنه لا يشرع له الطهارة غسل التبرد وغسل الجنابة غسل التبرد ده واحد عرقان أو واحد حرام يخش يغتسل ده اسمه غسل التبرد أو غسل النظافة تنظف عرقان يخش يغتسل حران يخش يغتسل ما يقصدش بالطهارة يعني عندما غسل الجنبة واحد جنوب عايز يصلي ف, ف... يعني واضح الفرق يعني وما فيش ت... لابد من الإخوة أنها لا تت... لا تتدخل لا تدخل أحدهم في الآخر يعني لو واحد اغتسل غسل التبرد واراد أن يصلي لازم يكون ناوي الوضوء ناوي أثناء الغسل ده يتوضأ في أثناء الغسل أو يتوضأ بعد الغسل لأنه كأنه ما عملش حاجة لأن التبرد ليس له ليست نية يسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وقوقيتان وأربعة أسباح بالقدس طبعا هو هنا المؤلف كان, كان إيه؟ جنسيته إيه؟ الشيخ مرعي كان إيه الشيخ مرعي صاحب كتاب الدليل كان مصري جنسيته مصري ومات في مصر ولكن ولد في طول كرم وذلك اسمه شيخ مرعي ابن يوسف الكرمي من طول في فلسطين ولكن عاش في مصر ودرس في الأزهر ومات في مصر فهو جنسيته مصري طب مال هو جاب لنا الرطل العراقي والرطل القدسي وساب الرطل المصري ده ليه توجيهات المتأخرين حتى المتأخرين اللي قبله. كشف القناع زي الحجاوي كده ذكر الرطل المصري وذكر القلتين بالرطل المصري ولكن لعل ذكر القدسي والعراقي لأسباب السبب الأول شهرة الرطل القدسي والعراقي عند الحنبلة كانوا مشهورين جدا عند الحنبلة لأن موطن الإمام أحمد كان عراقي وأكثر الحنبلة كانوا عراقيين وبعد كده انتقل المذهب وحمل حمل لواء المذهب المقدسه زي مين ابن قدام المقدسي صح وعائلة ابن قدام المقدسي وسوريا زي شيخ الإسلام التيميه كان سوري من حران وكان جنسيته كردي شيخ الاسلام التيميه رحمه الله كان كرديا فكان يحمل أيضا لواء الحنبله وكان يتعاملون بالرطل الشامي أو القدسي انتقل بعد ذلك المذهب إلى مصر ولكن لم يشتهر في مصر كان يدرس ولكن لم يشتهر لا في القضاء ولا بين الشعب المصري فمن أجل ذلك هو اقتصر على العراقي والمقدسي لشهرته ولكن هو بالمقيس الحديثة مش هتفرق بقى مقدسي أو عراقي المهم يبقى بالجرام والرطل والرطل الرطل العراقي احنا قلنا 90 مثقال والمثقال 4 وربع جرام بالاختسال بصاع الصاع اربع امدات يعني 4 في 544 يعني 2 لتر وكم و100 76 4 صح 544 4 × 4 ب 2 لتر 176 ايه جرام يعني قول 2 لتر وايه وتم أو وخمس هذا الصاع يغتسل ب 2 لتر وخمس وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواقي وسبعان بالقدس لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد خمسة أمداد بقى حزود عليهم بقى خمسمة أربعة واربعين يعني حوالي ثلاثة لتر لربح ده ايه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ بالمد في بعض الصحابة في عصر التابعين بدأوا يعني يقولوا لا يكفيني فقال جابر بن عبد الله كان يكفي من هو أكثر شعرا منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده دل على الاقتصاد في الماء يعني. ويكره الإصراف لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف فقال أفل وضوء إصراف قال نعم وإن كنت على نهر جار هل إذا ضعيف ولكن المعنى صحيح والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فالإصراف منه عنه الشرع عموما سواء في الماء أو في المال أو في غير ذلك فيكره الإصراف في الماء لا الإسباغ بدون ما ذكر يعني لا يكره الإسباغ بدون ما ذكر يعني الإسباغ هو المقصود في الوضوء سواء أسباغ بنصف لتر أو بأقل فرضنا واحد اقتصد في الماء وأسبغ الوضوء بأقل من مد بأقل من نصف لتر هل هذا مكروه ولا لا هو بيقول هنا لا يكره أي الإسباغ بدون ما ذكر يعني المد والصاع وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك يبقى الاغتسال هنا بأقل من صاح لأن الصاع أربع عمداد وروى أبو داود والنساء عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد ثلثي المد أقل طبعا من المد يعني تقريبا بربعمية جرام يعني أقل من المد أو أقل من ذلك ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد الصورة المسألة إن كان قديما الـ الـ الوضوء كان خارج المسجد الذي يريد أن يتوضى يذهب إلى البقيع ويأتي بالماء ويتوضى معه أحد يصب عليه أو هو يصب على نفسه طفردنا جيب بقى في المسجد وعايز يتوضى المسجد كان من حصباء فإذا توضى وسقط الماء على الأرض لوث الأرض وأذاه يجي واحد يصلي مش هيرف يصلي من كثرة الماء لا هيرف يسجد ولا هيرف يعرف يجلس يفترش عشان الماء هيصيب من لابسه فهنا بيقول لك يباح الغسل والوضوء في المسجد بشرط ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد من القذر أو الأذاه إنما في حياتنا الآن أماكن الوضوء بقى منفصلة عن المسجد لا تؤذي المسجد فلو إن الواحد اغتسل أو توضأ في مجاري الماء حينزل في المجاري ولا يلوث المسجد. فالمقصود هو أذية المسجد سواء بالماء أو بغير الماء أو بأي شيء يعني. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة المسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح يبقى هي خلصت المسألة عبارة عن هل المسجد يتأذى بالوضوء ولا لا العبرة فيه بالإيه. بالأذية ده كل حكم تجاوب فيه نفس الإجابة هل يباح الأكل في المسجد أم لا ما لم يؤذي المسجد هل يباح النوم في المسجد ولا لا؟ ما لم يؤذي المسجد فالمسجد مشروع للصلاة والذكر فلو انتفى الصلاة والذكر فدخل في حكم الكراهة أو أحيانا يصل إلى التحري زي البيع في المسجد مثلا وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم يعني ويباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم المحرم اللي هو إيه في الحمام نظر العورات صورة الحمام عشان نبقى متصورين المسألة الحمامات العامة الحمامات الإسطنبولي الحمامات دي كانت دخل ما كانتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعد فتح الفرس بلاد فارس لقوا هناك موضوع الحمامات ده فالصحابة عجبهم فاستوردوه وانتشر في بلاد المسلمين الحمام ايه صورة الحمام ده الحمام ده كان موجود في مصر الى الان الحمامات الأثرية اللي هي الحمامات الاسطنبولي بتبقى الحمامات دي حمامات جامعة للناس كلها وفيها ماء ساخن للغسل وقوض الناس تختسل فيها وتطلع بقى تلبس الملابس وتمشي حمامات للغسل يعني للنساء وللرجال. فهو هنا بيقول ايه حكم دخول الحمام العبرة فيه بإيه؟ بإذا أمن الوقوع في المحرم اللي هي رؤية العورات فده حكم جديد الفقهاء كان في أيامهم كان اسمها مستجدات دي اسمها مستجدات في عصرهم الحمام ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إيه حكمه؟ والله حكمه زي أي حاجة مباحة ما لم يقع في المحرم إيه هو المحرم؟ إنه ممكن يدخل ويجد بعض الناس متكشفين في العورات لا تتحفظ بعض الناس لا يتحفظ من العورة والعورة ما بين السر والرجبة وبعض الناس يتساهل في ذلك فبيقول إن أمن الوقوع في المحرم إيه؟ يجوز له الدخول طيب وإن خيف كره وإن علم حرم يعني هو ياخد ثلاث أحكام يا مباح يا مكروه يا إيه يا محرم بيقول هنا يباح إن أمن الوقوف المحرم ويكره إن خيف الوقوف المحرم وإيه؟ ويحرم إن تيقن أو علم الوقوف المحرم هو ده بقى حكم كل دخول أي حاجة مستجد واحد يقول لك إيه حكم دخول من هتقول له والله إن كان هناك محرم تيقنت من من وجوده يحرم عليك الدخول إن خيف من عارف بس خايف من, من هذا الأمر يبقى مكروه إن أمن يبقى مباح الفيلم اللي هيزاع إن كان فيه محرمات شرعية يبقى أحرم الدخول إن كان فيه إن تخايف إنه يبقى فيه محرمات يبقى مكروه إن كنت متأكد إنه إن ما فيهوش محرمات يبقى مباح إيه حكم دخول السرك برضه نفس الثلاث أحكام إن أمن الوقوع في المحرم طبعا السرك فيه محرمات كثيرة منها كشف العورات للنساء اللي هم اللي بتوع البلاه اللي هم اللي بيمشوا على الحبل دولك أو السحر في فقرات سحر في فقرات موسيقية في كشف عورات للرجال نفسهم بيلبسوا ملابس تكشف العورات وغير ذلك من الأمور. انت يقنت ذلك يحرم الدخول طب ان خفت انت منتش عارف وبتسأل الناس منك منهم من يثبت ومنهم من لا يثبت أو من الناس مش عارفه يبقى مكروه طب الناس دخلت وقت لا لا فيه فقرات سحر هو سرك إسلامي النساء اللي بتمشي على الحبل دوله منقبات. فمنفعش برضو حتى لو مناقبات الله فأنت قنت عدم وجود المحرمات فيه يجوز لك الدخول طبعا هو مليان محرمات والأسف الشديد يعني ما لا يجوز أخذ رخصة لعمل أصل يعني إقامة في البلد محرمة لا يجوز إن حد من المسؤولين كالمحافظ وغيره إنه يعطي رخصة لإقامة السرك لأنه يعلم يقينا أنه مليء بالمحرمات فكيف يعني ما ينفعش بقى اللي هما الناس اللي بتقول إيه إحنا نعمله ناس حرة اللي عايز يخش يخش لا اللي مش عايز يخش يخش آه أنا مسؤول وكل رأ... كل كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته وأنت مسؤول عن الرعاية فاا فالأدلة بقى على ذلك يقول نص عليه لما روى عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة ابن عباس دخل حمام كان بالجحفة الجحفة ديها اللي هي مقات مين مقات أهل مصر اللي هي بقت رابغ دلوقتي جحفة ديها في القرن الثامن الهجري هجرت بقى وبقى فيها أمراض وعبئة فتركوها وانتقل أهلها للرابخ بلد جنبها يعني فدخل حمام بالجحفة وعن أبي ذر قال نعمل بيت الحمام يذهب الضرن ويذكر بالنار يذهب الضرن الوسخ لأن الانسان بيختصر فيه بماء ساخن ويذكر بالنار لأنها هيتلسع. هيتلسع من كثرة من سخونة الماء فيذكره بالنار فإن خيف كره خشية المحظور وروا ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء يبقى هو إن كان يبدي العورة فيحرم إن كان يخشى ذلك فهو إيه طبعا الأثر ده فيه انقطاع ولكن الحكم ثابت الإسطنبولي لا الحمام العادي بتاعنا ده أنت بتخش لوحدك بطولك ما فيهوش محرمات يعني ما فيهوش خشية محرمات إنما الحمامات العمومية الحمام العمومي اللي هو بيبقى ما عادش موجود دلوقتي ولله الحمد يعني بس قديما ما كانش ممكن ياخد حكم السونة وبعض العيون السياحية اللي هم الناس بتستشفي بيها والحاجات ديات ممكن تاخد حكمها مصايف طبعا أو حمام السباحة الحاجات العوممية اللي هي فيها ذكر ذلك وإن علماء أو إن علماء الاثنين تمشي يعني لأن الوسائل حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد بمعنى أن الوسيلة التي تؤدي إلى محرم محرمة فرؤية العورات محرمة فدخول الخلاء محرم فدخول الحمام محرم زي مثلا رؤية العورات محرمة فالفرج على التلفاز محرم لأنه فيه عورات فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد طب فرضنا فيه قناة إسلامية بحتة ما فيهاش لا موسيقى ولا نساء ولا غيره يبقى يباح لأنه حكمه حكم وسيلة مش مقصد والوسيلة تأخذ حكم المقصد مقصد مباح يبقى هو مباح وهكذا طبعا كل الوسائل تأخذ حكام المقاصد كل الوسائل يعني كل وسيلة تأخذ... يعني دخول الحمام وسيلة للمحرم الفرج على التلفزيون وسيلة للمحرم كان الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى سئل عن حكم التلفاز قال زي السكينة إن اديت للسكينة الواحد قطع بها برتقانة مباح اديت السكينة الواحد قتل بها واحد محرم فهو دي وسيلة, وسيلة بسطتها يعني الوسيلة تأخذ حكم المقصد فصل في الأغثال المستحبة وهي 16 أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضره ده أكد الأغثال المستحبة صلاة جمعة في يومها هو قال هنا في يومها ومقصود في يومها يعني من بعد صلاة الفجر من بعد أذن الفجر، بعد أذن الفج، الفجر يبدأ يوم يوميها يعني نهارها خلاص اليوم ليه إطلاقات في الشرع اليوم بمعنى النهار واليوم بمعنى النهار والليل، خلاص هنا يقصد في يومها يعني في نهارها يعني من أول صلاة الفجر أو أذن الفجر، لأن الإجماع منعقد على أن قبل الفجر لا يجزي لغسل الجمعة، تمام كده؟ غسل الجمعة يبدأ من بعد صلاة الفجر ده طبعا مفيد للناس المعتكفين ان هو يقسموا انفسهم من بعد الفجر غاية الظهر حتى لا يحصل الزحام يعني لذكر يبقى غسل الجمعة خاص بالايه بالذكور مش بالاناث حضرها خاص بالذكور الحاضرين اما لو واحد في يوم الجمعة ما حضرش صلاة الجمعة كان مسافر او مريض فلا يشرع في حقه الغسل لا ده طيب حنة. لحديث أبي سعيد مرفوع غس غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ورضي الله متفق عليهما وليس واجب حكاه من مز الاجماع. وبرضو ابن عبد البر قال أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا. على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب نقله ابن قدامى في المغني وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم الحدثين في غسل الجمعة واجب على كل محتلم طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجب على كل محتلم وإحنا نقول لا ده هو مستحب يعني إحنا هل, هل هذا مصادمة لصريح نص النبي صلى الله عليه وسلم أم في الموضوع سر أكيد في الموضوع صرف صح أه النساء سم... لا غسل الجمعة واجب على كل محتدم كلمة واجب ديت مش الوجوب الشرعي صح كلمة واجب ديت إحنا عرفنا أنها واجب يعني يأثم فاعله يأثم تاركه ويثابه فاعله صح من اللي قال لنا الكلام ده هل في نص بيقول أن الواجب نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الواجب تركه محرم وفعله يثاب عليه ده نص لا مفيش نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير كلمة واجب ده اللي فسرها مين الإمام الشافعي الإمام الشافعي في كتاب الرسالة بدأ يضع مصطلحات إيه؟ علم أصول الفقه وكانت تستعمل قبل ذلك من الفقهاء فهو لخصها وضبطها فإذن أنا لا أستطيع أن أرد مصطلحات النبي صلى الله عليه وسلم لمصطلحات الشافعي، مش كده إنما هي مصطلحات نبوية يبقى أردها لأصل اللغة لأن أنا لما أجي أفسر حديث بفسره وقت وقوعه بعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشان أقدر أفسر الحديث طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانوش عارفين كلمة واجب استلاحاً أو أصولياً إنما كانوا عارفين كلمة واجب بمعنى شرعا ثابت واجب يعني ثابت فإذا واجبت جنوبها يعني إيه سقطت وثبتت كانت واقفة فلما ذبحت واجبت جنوبها سقطت على الأرض فواجب يعني ساقط ساقط يعني ثابت ساقط يعني ثبت على الأرض يعني أثره الثبوت يعني فمعنى كلمة واجب يعني ثابت على كل محترم برضو ده ما دلش على إيه على الوجوب طب من جاء منكم الجمعة فليغتسل أمر دبئ اللي يدل على الوجوب يعني اللي فات ما يدل على الوجوب إنما ده اللي يدل على الوجوب إنما الصرف لي حديثين حديث في صحيح مسلم من توضأ يوم الجمعة فأس فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الجمعة إلى بقية الحديث إنما الشاهد هو إيه من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الجمعة فلم يركب مشى ولم يركب وغير ذلك من الحديث إلى نهاية الحديث إن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وذهب ولم يأمر بالغسل تاني حديث في نزاع بين أهل العلم حديث الحسن عن سامرة من توضأ في يوم الجمعة فبه ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ده حسن الشيخ الألباني وهو الراجح نوى صحيح حسن يعني فدل ذلك على أن غسل الجمعة مستحب يعضد ذلك عمل أهل العلم، فابن المنذر وابن عبد البر نقل الإجماع على أن لم يقول أحد من أهل العلم بأن غسل الجمعة واجب، وتفسير ذلك في بعض العلماء قالوا بالوجوب، بس تفسير ذلك ان ابن المنذر وابن عبد البر لا يأخذه بمخالفة الفرد أو الفردين، إنما يأخذ بمخالفة الثلاثة، ودي مسألة أصولية مهمة، هتقدوها إن شاء الله في باب الإجماع. إمتى ينعقد الإجماع لما كل العلماء يقولوا بقول واحد آه ينعقد دي كده أول حاجة في الانعقاد ودي أفضل أحوال طب تاني حاجة كلهم قالوا إلا واحد بس اللي لمالش ينعقد بالإجماع ولا لا عند ابن المنذر ينعقد طب تالت حاجة بقى كلهم إلا اثنين ينعقد طب كلهم إلا ثلاثة لا ينعقد يبقى الثلاثة هما الرقم الأساسي في خرق الإجماع عند ابن المنذر ليه؟ لأن الحديث بيقول إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق طائفة فإيه هي الطائفة؟ قالوا الثلاثة أقل حاجة في لفظ الطائفة ده لغوية وفي نزاع بين الثلاثة ولا اثنين بس هو ابن المنذر بياخذ بالثلاثة ثم لغسل ميت دي بقى الحالة التانية من الأغسل المستحبه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوض وحديث حسن روى ذلك روية ذلك ذلك ابن عباس والشافعي وأسحق وابن المذر قالوا في الشرح ثم العيد في يومه يعني يستحب غسل العيد في يومه لحديث ابن عباس والفاكه ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأطخى ده ضعيف بس سبت عن ابن عباس وسبت عن علي موقوف ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما وجنون وإغماء لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء صلى الله عليه وسلم اتفق عليه ولا يجب حكاه ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح والاستحاضة لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش أم لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة ولإحرام بحج أو عمره لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه ترمذي وحسنه ولدخول مكة وحرمها لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا ويدخل نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله رواه مسلم حديث صحيح ووقف عرفة لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة عشية هنا يعني إيه الظهر يعني العشي هو الظهر وقت الظهر يبدأ العشي ولأنه يروى عن علي وابن مسعود وصحيح عنهما وطواف زيارة وطواف وداع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 أصله شرع الغسل فيه وما شرع للتنظف ماشي؟ فهناك الأغسل اللي هنا المستحبة اللي هنا قسمين قسم ورد النص في الاختزال فيها زي غسل الجمعة وورد القياس فيها للتنظف زي الاجتماع للعيد ودخول مكة وحرمها وغير ذلك فما شرع للتنظف لا يباح فيه تام أو لا يسن فيه وما شرع للسنة فالتيمم فيه مكان الوضوء اللي غسل خلاص مفهوم كده ليه لان هو قالوا هنا للاجتماع يعني لما تيجي تنظر هنا قال لك ثم ول و لايه ولكسوف واستسقاء الكسوف والاستسقاء اللي غسل فيه ليه لأنه اجتمع لها قطع الرائحة والتنظف وإن ده مجتمع فيه كثير من المسلمين يحرم أزياتهم بالرائحة فالتيمم مالوش ما يدخل فيها إنما لو كان زي غسل الجمعة هو برضو مشروع للتنظف ولكنه أصل في الحديث فيجزع عنه تامه خلاص كده حاجة تانية لا مش كلها مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منها ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي منها مقيس خلاص يعني كسوف الاستسقاء ما وردش صلاة العيد ما وردش إنه ورد عن الصحابة إنما هم هنا قالوها ليه قالوها على التنظف إنه هو في الاستسقاء هيبقى في مجتمع كتير الناس كلها هتقوم تصلي فيستحبل إنه هو يختسر عشان يتنظف من الرائحة الكريهة تفرضنا ما ملقاش ماء يتيمم هو هتيمم للوضوء إنما يتام يان وبيل غسل ما هو يتام ومش حيئيه مش, مش هيؤدي الغرض الذي من أجله القياس شرعي ولما يسن له الوضوء انت عذر. نقله صالح صالح مين صالح يقصد صالح مين ابن الإمام أحمد وده من كبار تلامزة الإمام أحمد ده صالح وعبد الله دولت من الجماعة بيسموهم كده الجماعة في مصطلح عند الحنبلة اسمه الجماعة مش المسلسل ده مصطلح حنبالي بس هم خدوه وعملوه مسلسل مين بقى الجماعة ايه لا مش جماعة مرسي لا الجماعة دول مصطلح تلامزة الامام احمد في سبعة من عند الحنبلة هم دولك الجماعة اللي بحق حقيقي يعني السبعة دول مين صالح وعبد الله وأبو طالب والمروزي والكرماني والميموني الكرماني وابن حرب أوه. شوف أنا كاتبهم ولا لا صالح وعبد الله والمروذي والحربي وأبو طالب والميموني خلاص وإسحاق آه وحنبل لا شيل الكرمن إبراهيم الحربي خلاص وحنبل وإسحاق هم دول ثمانية صح في اثنين فيهم خلاف فاحنا حطناهم الاثنين هو حنبل وإسحاق فيهم خلاف لا شيل ابن حرب عبد الله وصالح أنا أقولهم تناه وحنبل وإسحاق والمروزي والبرهم الحربي وأبو طالب والميموني المروزي اه المروزي في المروزي وفي المروذي المروزي ده الشافعي والمروذي بالذال بتشديد والذال ده بلد ودي بلد تانية المروزي منسوب إلى بلد اسمها مرو فسموه مروزي إنما المروذي ده منسوب لبلد تانية اسمها مرو الروز مر الروز روز يعني نهر مر مر واللي على النهر. النما الثانية مر بس. المروزي ده من تلامذة الإمام أحمد اللي غسله. وكان ال المروزي ده من أكبر أصحاب الإمام أحمد وكان يرجع عليه عند الاختلاف وكان ملاصق ملاصقة شديدة الإمام أحمد. السبعة دول أو التمانية دولت هم دولة الجماعة. فيقول لك إيه رواه عنه الجماعة. تعرف إن السبعة دول رواه. دي من أقوى الروايات عند الإمام أحمد. من أقواها وغالبا لما بيروي جماعة بتروي حاجة بيبقى هو ده المذهب فصالح كان من الجماعة هو ده مصطلح عند الحنبلة اسمه مصطلح الجماعة أو أحيانا ابن قدامى بيعبر به بي بطريقة أخرى يقول ابن قدامى مثلا في المغني وهي رواية الجماعة أو في رواية الجماعة أو رواه عنه جماعة من غير ألف ولا، وأحياناً رواه عنه جماعته. ماشي؟ فكرتني بالجماعة. كان آخر بيحكي يعني أيام القهر، إنه كان بيجيب عيش. يعني شوية كذا بالمغرب عشان قصر. ال... فجاب عيش كمية كبيرة يعني. فالمهم إيه؟ قبل مغبر. فقال له انت جاب العيش ده المين قال له للجماعة فالمهم ايه المغبر طبعا كالعادة يعني سمع كلمة الجماعة فايه ابض عليه الراجل انضرب عشان يعرف اسم الجماعة الجماعة اسمها ايه وينضرب عشان يقر باسم الجماعة وفي الاخر بعد ما انضرب وكان متحفظ جدا بعض الناس كده متحفظين على على أنه يذكر اسم النساء فالمهم بعد بعد الضرب الشديد اعترف وقال له عطيات يا بيه نخش في التيمم بقى باب التيمم سؤال برضو تنشيطي لو أنا عايز أبحث عن كلمة تيمم في المعجم أبحث عليها في باب إيه؟ حرف إيه من المعجم يعني؟ إيه؟ يممه حرف الياء بس يممه ده فعل مضارح إيه؟ إيه يعني؟ تيمم رباعي يعني؟ بس تيمم ده فعل مضارح إيه؟ إيه؟ ميم هو فعل مضارع إيه؟ تتمم؟ أتمم؟ لا أما حرف الألف قصد. صح أما قصد ولا آمين البيت الحرام آمين يعني قصدين فآم يعني قصد مش آمين آمين غير آمين صح كده آمين يعني اللهم استجب إنما آمين يعني قصدين والفقاء بيقولوا اللي يقول آمين ما كان آمين ضبطوا صلاته خلاص لأنه تكلم في الصلاة إنما لازم يقول آمين كده من غير تجديد يعني. فالتيمم هو لغة هو القصد. وشرعا هو قصد الصعيد الطيب بقصد الطهارة. هو في حاجات أشياء يعني سبب مشروعية التيمم ودليل مشروعيته واختصاصه الأمة به. وفي حاجات إحنا خدناها السنة اللي فاتت في في الفقه المؤثر فعشان اختصارا للوقت يعني ممكن الإخوة تراجع المسائل دي ونخش في الكتاب على يعني يصح بشروط ثمانية أول شرط النية تاني شرط الإسلام تالت شرط العقل رابع شرط التمييز خامس شرط الاستنجاء أو الاستجمار دي شروط ايه؟ وهي هي نفس شروط الوضوء صح؟ يزيد عليها بقى ثلاث حاجات السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنفلة وقت ناشي هي. هي المسألة دي بقى الشرط ده نتيجة من وجود مسألة أو قاعدة في التيممم أنا عايز الإخوة تركز معا كده وتكتب لأن دي أهم نقطة في التيمم عشان لو إحنا خلصناها حنجري في البال لو ما خلصتش حنفضل وقفين هل ده سؤال التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ سؤالي سؤال إيه مباح للصلاة مباح حاجة حد حد يزود للإثنين في وقت واحد طيب مش كل إجاباتك صح لأنها ده في خلف نقل آل علمية بس إحنا عايزين راجح إيه يعني إيه رفع للحدث الأول يعني إمه بيحل الصلاة دلوقتي إحنا قبل المغرب هو صح وما فيش ماء جي واحد تيمم طبعه إنتم تيمم ليه بيقول عشان صلي المغرب طب هو المغرب يدن الراجل ده بقى هنقول عليه بقى الصورة دي هل هو رفع للحدث ولا هو بيحل الصلاة لو قلنا رفع للحدث نقول هو حر والله ارتفع حدثه يصلي بقى قبل المغرب يصلي بعد المغرب يصلي زي ما هو عايز لأن خلاص زال ل مش الوضوء رفع الحدث. انت لو توضيت دلوقتي حتى هيكلمك الأزان هيأزمه هتصلي إنما لو قلنا مبيح للصلاة نقول له يبقى استنى بقى لما الصلاة تيجي تبقى تتيمم عشان تبقى مبيحة للصلاة الصلاة ما جاتش يبقى انت بتتيمم ليه لحاجة في المستقبل مايش جاية فهنا بقى السر اللي حيقول مبيح للصلاة حيقول لازم يتوضي يتيمم بعد دخول الوقت وما ينفعش يتيمم في وقت نهي للتطوع وما ينفعش ولو خرج الوقت بطل التيمم بتاعه ولو تيمم لمس المصحف ما ينفعش يصلي لأنه ما, ما أباحش الصلاة ما نواش إباحة الصلاة يبقى في قيود في اللي يقول مبيح للصلاة حيبقى في قيود إنما اللي هيقول رفع للحدث هيقول والله هو ارتفع حدثه زي الوضوء بالزبط يعمل اللي هو عايزه بقى يمس مصحف يصلي يطوف يقرأ قرآن يصلي نفل يصلي فرض طول ما لم يحدث طيب ده مفهوم المسألة الخلاف في المسألة الجمهور الحنابلة والمالكية والشفعية قالوا ان هو مباح للصلاة مش رافع للحدث والحنفية بس اللي قالوا ان هو رافع للحدث خلاص الراجح كلام الحنفية بس احنا ماشيين مع المذهب ان المذهب ايه مباح للصلاة فإذن المذهب حيضع قيود طب إيه ده ليه بقى وإحنا ماشيين بقى نمسك كل دليل كده ونفصل ماشي كده قاعدة إن التيمم رافع للحدث كالوضوء ده الراجح رافع للحدث رافع رافع مؤقت للحدث السادس دخول وقت الصلاة يبقى هنا المذهب سار على قول أن التيمم مبيح للصلاة هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة يعني مبيح للصلاة الراجح الراجح الإجابة على السؤال أنه رافع للحدث قول حنا يعني. وده راجح. بس احنا هنمشي على المذهب. نوضح المذهب يعني ونشوف القول التاني هاي حي... هيمشي المسائل دي ازاي راس؟ دخول وقت الصلاة. دخول وقت صلاة الفريضة. فلا صحو الصلاة قبل وقتها. التيمم لصلاة قبل وقتها. ولا لنفعل وقت نهي. ليه؟ لإن وقت النهي لا يجوز له. لا يباح له الصلاة. فحيه تامم ليه؟ وهي مباح للصلاة. طيب الحنفية يقولوا إيه بعد المسألة ديت اللي بيقول رفع الحدث يقولي بعد المسألة ديت يقول جائز لأنه ما عنده رفع الحدث ي... ي... ما فيش فا ما فيش فرق بين قبل الوقت وبعده لحديث أبي أُمامة مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فإنما أدرت أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهورة حديث صحيح رواه الأئمة أحمد هنا الحديث ده استدل بيه الطرفين على أنه رفع الحدث ومبيح للصلاة استدلال أنه مبيح للصلاة بإيه؟ بيقول فأينما أدركت رجلا من أمات الصلاة فعنده مسجده أينما أدركت ده ده إيه ده مكان ولا زمان زمان صح؟ يبقى ممكن نشيلها ونقول فإذا دخل الوقت صح كده؟ أينما أدركت الصلاة يعني دخل وقت الصلاة فمعنى كده أنه هو لا معنى الحديث مفهومه أنه قبل وقت الصلاة ده مفهومه هو قبل وقت الصلاة لا يشرع عليه لإيه؟ التيمم ده استدلال الحنبلة والشفعية والملكية طب استدلال لا أدركت أينما أدركت أينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طراء أدركت الصلاة يعني أينما هو في المكان فعلا بس أدركت يعني دخل وقته صح يعني إيه أدركت الصلاة في في هذا المكان يعني إحنا قاعدين والمغرب رسا ما تدانش يبقى لم تدركنا الصلاة إذا أدركت الصلاة يعني دخل وقت الصلاة مش كده يبقى كلمة أدركت يعني أدركت في الوقت في الزمان يعني طيب فإنما أدركت أينما للمكان بس أدركت للزمان لأن دخول الوقت فمفهوم الحديث إنها إن لم تدرك الصلاة فلا تتيم ده مفهوم طيب الحنفي استدلوا بإيه قالوا طيب كلمة طهور صح جعلت لي الأرض كلها ولأمتي لي ولأمتي مسجدا وطهورا الطهور ما هو الطهور تعريفه الطهر في نفسي المطهر لغيره فكيف يكون الطراب مطهر لغيره وورا يرفع الحدث فالنزاع كله في طرف الحديث في الحديث نفسه فالحنفية قالت والله الاستدلال بالمنطوق أولا بالاستدلال من المفهوم فالمنطوق غالب على المفهوم لما نستدل استدلل منطوق وانت استدللل مفهوم ده المنطوق أقوى فعشان كده برضو الحديث ده دليل الحنفية السابع يعني الشرط السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر إما لعدمه لقول تعالى فلم تجد ماءا فتيمامه صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم ده دليل تاني اوه كلمة طهور المسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير الدليل الحديث ده برضو طرف دليل الطرفين كلمة فإذا وجد الماء فليمسه بشرته دل على إنه مباح للصلاة لأن وجود الماء مش حدث فكون إن وجود الماء أبطل التأمم دل على إن التأمم أصلا ما كانش رافع للحدث والحنفية قالت كلمة طهور المسلم دل على رفع الحدث الإجابة إيه بقى؟ الإجابة الحنفية أجابت برضو بإجابة قوية إن لما إحنا نقول رفع للحدث ما بنقولش رفع مطلق للحدث إحنا بنقول رافع رفع مؤقت للحدث فأصبح عدم وجود الماء يقوم مقام الحدث لأنه هو سبب التامم والسبب والسبب في هذا الموضع عذر يعني إيه سبب التأمم وجود الماء؟ يبقى عقلا عدم وجود الماء يبقى عقلا وجود الماء يبطل العذر لأن العذر اللي انتهى هو ده العذر فيبطل التأمم فبيقول لازم نقيده أن رفع الحدث ده عقلا لازم يقيد بزوال العذر طيب أولي خوفي باستعمال الضرر يعني واحد مريض ولا حاجة ويخاف من استعماله الضرر قول تعالى وإن كنتم مرضى ولحديث صاحب الشجة صاحب بشجع معروف إن هو كان آ كان في غزوة وبعدين شجع في رأسه وأصيب بمرض فاستأذن الصحابة أن يتأمن فلم يأذن له فاختسل فهلك فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله إنما كان يكفيه أن يتأمن ثم يعصب على إلى آخر الحديث يعني فإنما إنما شفاء العي السؤال وعن عمر بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح دل برضو على أن التيمم يجوز عند الضر نستكملها بقى إن شاء الله المرة الجاية نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين في أسئلة نعتذر عنها بس في أخي بيقول يجوز الجمع هل يجوز أن يجمع الشخص بين الغسل الواجب والغسل المستحب في غسل واحد نعم يجوز هل يجوز للشخص استحضر نية الغسل في غسل النظافة ويحل محل الوضوء نعم لو استحضر الوضوء يحل محل الوضوء في أخي بيسع عن طلب العلم بس أظن الوقت مش هيكفي وعايز تفصيل طويل خليها المرة تانية إن شاء الله